إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا الرِيةَ مَنْ حَمََّ مَعَلُوحٍ إِهُ كَانَ بدًا شَفُور وَقَضَنَ إِلَ بَنِي إصرائلَ فِيكِتَابِلَ تُفسِدَّ فِيأَررضمَ الرتَيْلِ وَلَ تَعَلٌُ وَلَ تَع النَّعلوًا كَب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ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 وَلَدُخُلُ الْ المَسجِدَكَم دَخَلُوه أَوْلَ مَرواتِ وَلتَنِّرُ مَا عَلَ تَتْبِير أَسَ رَبّكُمْ أَ يَ رحَمَكُمْ وَإِنعُتُ مَعدنَا وَجَعََّ جَهَنَّ مَ لِكافِرينَ إنِه زَلقُرآانَ يَهدلَّ أَقوَم وَدَ الشِّر المُؤمنِنين الذيينَ يعملون وَدَ الشِّرُ المُؤمننينَ الذيينَ يعملونَ الصَّالِحَاتِ أن لهُ أَجرًا كَ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما, لهما أف ولا تنهرهما وقل قَوْلًا قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا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 ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِغَائِرَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قولا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ, فتلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَسَأْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَلِيَنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِئَتَيْنِ نَبَذَ تَجْسِيرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وََّ وَوعلَ أَدبَِهِم نُفُور نَحْنُ أَْلَمُ بِمَا يَسْتَمعونَ بِهِ إذ يَْتَمِعونَ إلَيْكَ وَإِذهُمْ لَجو إِذ يَقولُولُ الظالمونون إذْ يَقولُول الظالِمونَ إِن تَتَّمِعونَ إِللاا رَجلَم مَسْفُور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 وَمَا جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 لا أفتنك عند ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن يتبعك منهم فإن لجهم لما جزاؤكم فإن لجهم لما جزاء ممهورا وَاسْتَغِذْنَا من لِاسْتطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِيدَهُمْ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 ثم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا بيتا بيعا وَلَقَدْ كَرُمْنَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم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 كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شَيْئًا شيئا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 وَمِنَ الليل فدهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 قُل رَّبُّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِنَّهُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ وَلَا يُغَادِرُونَ إِلَّا مَا كَتَبُوا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ان فضلُهُ كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضه ظهيرا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 خيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار خلالها تجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كفاه او تاتي بالله والملائكه قبيله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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا, إلا أَن قَالُوا أَبَاعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا لَنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ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 ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ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 قُل لَّقَدْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْكَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ بَلْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ فأراد أن يستفذهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده بَنِي إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزل الله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه ونزل الله تنزيلا قل امنوا به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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافك بها وابتغ بين وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وكبره بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأهبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 فَسَبَتَ ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من اياتنا عجبا اذ اول الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ, ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهَا فِي امْتِئَاءِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِهِ نَمَن يَهْدِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لَ يِ الطَّلَعْتَ عَلَيهِمْ لََّيتَ مِنْهُم فِ رَارَ وَلَ مُلِتَّ مِنُّم رَْبَ وَكَذَالِكَ بَعثْنَاهُم لِيَكَسَأَلُ بَيلَهُم قَالَقَائِلُم مِنْهُم كَمْلَ بِسْتُمْ قالَاُوا لَ بِثْنَا يَوْمًَا أو بعض يوم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثُوا فَبِعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ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 قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وَحَفَفْنهُ مَا بِنَخْلُِ وَجَعََّا بَيلَهُ مَا زَرعَى كِلْتَن الْجََّتَنِ آتَدْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئَا وَفَجررُناَا خِلََا لَهُ مَ نَهَرَا وَكَانَ لَ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِبِ وَهُو يُحَاوِرُه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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُمْ أَكَفَرْتُم بِالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تراب كَسَارُ مَن تَبِ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ حَصِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَغَطَّى فِيهَا عَلَا مَاءٍ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط منه نبات الأرض فأصبح هشيما اَوْصَدَاحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا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 وإذ ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة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 فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم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 إَِّا جَعَلنَّ عَ قُلُ بِهِمْ أَكِندَةً أَ يَفْقَظُهُ وَفِي آذَالِهِمْ وَقرَك وَإِن تَدَعهُم إلىلَ الهُدَ فَلَ يَهْتَدُ إِذًا أَبَدَا وَرَبُّكَ الْ الغَفُورُ ذُرحمه لَْ يُآاقِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَنَ لَهُمُ العذاَابَ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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 قَا فَإِن التَّبْتَنِي فَلَا تَسْألّعَنْ شَيئ حتىَ حتىََّ أُحدثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْر فَنْ طَلَقاحَت إذَا رَكِبَا ف السَّفينةِ خَقَهَا قَا أَخَرقَتَهَا للتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَ قَد جِتَّشيَيئًا إْرا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 ولا أن قلت نفسس زكييةً بغير فسلا قج ت شيء نكرا